6- استمع على النص وقرأه ثم اكتبه في دفترك إذاعة الرياضة أيها الأعزاء المستمعون مرحبا بكم تسمعوننا مباشرة من برنامج الأخبار الرياضية أول خبر لهذا اليوم من مباراة جرت بين فريق ترابزون وبين فريق قيصري وفاز فريق ترابزون بثلاثة أهداف مقابل صفر ويجب على الفريق الخاسر الفوز في المباراة المقبلة في تاريخ الخامس عشر من كانون الأول والخبر الثاني هو عن نجاح عالمي في مجال كرة السلة المنتخب التركي حصل على كأس العالم لكرة السلة أسلم على الجميع وإلى اللقاء حتى البرنامج القادم